حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا ليلة مباركة انا كنا منذرين ان كنا منذرين فيها يفرط كل امر حكيم ايها الرقم كثير امر حكيم أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ إِنَّا كنا مرسلين رحمة من ربك إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قينين ام قمتم مقين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابا رَبّ آدائك أَبلي ذَلهُم فيشَك إ العبون دَ في شَك ل العبون خَغتَ في بيَومَتَ إتَّماءُ بِدُ خهِم صرت في اليوم تأتي الثماء بلقام مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا عنا العذاب إنا مؤمنون رب نفسه عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنا لهم الذكرى قال الகே همتول مبي همت ولوا عنه وقالوا معلم مجنون همت ولوا عنه وقالوا علم مجنون انكاشف العذاب قليلا إِنَّكَ لَتُبْلَى الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَرْطُشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ م نَرَف ف بَضُ شَتَلفُدُ رَ بُ تَفِلون وَلَ قَدفَةًَ قَد لَهُ قَمَ فِذ عَونَ وَجَ أَهُم رَسول كَرم قَرْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ أَنْ أَدُّوا إلي, إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لكم رسول أمين